Bismillah.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 لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تعفكون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 وهذا من الحنجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرج نحيلة تلبسونها وترف الكفيه مواخر وترف الكفيه مواخر لتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون. يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل، وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كافر وهم يصرخون فيها ربنا وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاكم النذير فذوقوا فمال الضالين من النصير فذوقوا فذوقوا فمال الضالين من النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفرة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من عذاب ولكن يؤخرهم إلى جن مسمى فإذا جاء اَجَلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا